وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثَنِّي عَشَرَةً نَّصِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ كَتَ وَآمَتُ بِرجُلِي وَزَتُمُهُم وَأَقُ رَضُّمُ اللهَّ قَوضًا حَسَمَا وَأَقُ رَبُّ اللهَّه قَضًا لَن نّنْكُم سَيّئاتِكُمْ وَلَن نُّدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فمن 111. كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 112. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم 117. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 118. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا 111. فاعب عنهم واصفح إن الله وَمِنَ المحسنين 112. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 119. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 114. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 115. يبين لكم كثيرا مما تُخُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْصُونَ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ من اتبع انه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم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 117. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير 118. وقالت 114. وصارا نحن أبناء الله وأحباؤه 115. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد وَرُسُلُنَا يُبَيِّنُ لَكُم مَّا لَفَتَرَ تٌ مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بشير ونذير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 وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ الْخُلُّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقَافُونَ إِنَّ عَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَرْخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ 119. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن 119. وإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين